الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحار